ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام أما بعد فمعاشر الإخوة إن القلب لا يفرح في هذا الزمان الفاضل حيث يلتقي بالأفاضل وإنا للكلام مع أهل الفضل لذةً وهيبة وانني لا اشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى اشكره اولا واخرا وظاهرا وباطنا ثم اشكر شيخ الحكمه سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقه على عنايته بالقيم ورعايته للرعية وإجهاده نفسه ليسعد الناس مع ما يصدر عنه من كلمات رائعة فيها الحكمة وفيها العلم وفيها رفع الهمة كما يسرني أن أشكر دائرة شؤون الضواحي والقرى وعلى رأسها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي الذي أسعد قلبي شخصياً بحضوره وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقاً وأن يرضى عنه ويرضي عنه كما أشكر إخواني أعضاء مجلس الرحمنية الذين لهم جهد يذكر ويشكر وأشكرهم على ثقتهم بأخيهم ورغبتهم في أن ألتقي بهؤلاء الأفاضل وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والعود ثم أشكركم أنتم فلقد شرفتموني وأفرحتموني وأثلجتم قلبي حيث أرى هذه الوجوه الطيبة المباركة ولا أملك إلا أن أقول أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائك مرحباً مرحباً مرحباً, مرحبا مرحبا بمن جاء يجالس ليسمع خيرا ويشارك في الذكر وأسأل الله عز وجل أن يجعل في مجلسنا الخيرا والبركة أيها الأفاضل شاء الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يخلق الإنسان وأن يجعله خليفة في الأرض ليعمرها بأعظم عمارةٍ أولى وهي توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى فمن أجلها خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجلها بعث الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وليعمر الأرض في حياته الدنيا لتكون معمورة وممرا إلى الدار الأخرى الحياة الدنيا التي نعيشها إما أن تكون حياة رحمة وخير وذلك إذا قربت إلى الله وإما أن تكون حياة بؤس وشقاء وذلك إذا أبعدت عن الله وهذا هو الميزان لضبط الحياة إذا أردت أن تعرف هل حياة هؤلاء القوم طيبة فانظر إلى قربهم من الله وإذا أردت العكس فانظر إلى بعدهم من الله ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم قال العلماء قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى قسمه قسم طيب مبارك هنيء محمود وهو الذي يقرب من الله تطيب الحياة يعيش الإنسان متع الحياة ولكن هذا لا يبعده عن الله هذه حياة طيبة وحياة مطرودة مبعدة وذلك إذا أبعدت عن الله سبحانه وتعالى يقول العلماء معنى الدنيا ملعونة أنها مبعدة عن الله لماذا إذا كانت مبعدة عن الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت مقربة إلى الله كأن كانت في ذكر الله أو العلم المهم أن الضابط أنها لا تبعد عن الله سبحانه وتعالى فهي حياة طيبة ولن تطيب الحياة ولن يسعد الإنسان ولن يرتاح الإنسان إلا إذا عاش على القيم والآداب الإنسان مدني بطبعه لا يمكن أن يعيش وحيدا ولو عاش وحيداً لما عاش سعيداً لو أن إنساناً أخذ إلى جزيرة فيها من الرفاهية ما لا يتصوره بشر ولكنه يعيش فيها وحيداً سيبهر بها أياماً ثم يصيبه الملل ولا يرى إلا الشقاء الإنسان لا يسعد إلا بالإنسان ولا بد له من أن يخالط الإنسان وهذه المخالطة لا بد أن تحكم بالقيم والآداب وإلا أدت إلى السوء والخصومات والقيم والآداب يا إخوة تؤخذ من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ومن الأعراف الطيبة التي لا تخالف الكتاب والسنة مصدر القيم الصحيحة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأعراف أهلنا التي لا تخالف شرعنا من هنا نستمد قيمنا لا نستورد قيما تصلح لغيرنا فإننا قوم أهل عزة أهل كرامة ليس كل ما يصلح لغيرنا يصلح لنا وليس كل ما يصلح غيرنا يصلحنا نحن أمة كنا وسنبقى بإذن الله نصدر الخير إلى العالمين ديننا كله خير ديننا كله رحمة ديننا كله عدل ديننا كله إحسان وكما يقول العلماء والله لو عرض ديننا قولاً وعملاً على الناس كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأقبل الناس على دين الله أفواجه فنحن قيمنا إنما هي نابعة من ديننا ومن أعراف أهلنا ولنفصالا بين أعراف أهلنا وديننا فالأعراف ما لم تخالف الشرع فإنها معتبرة شرعا ومطلوبة شرعا فما القيم؟ القيم كما يقول العلماء تلك الأمور الكبرى التي تقوم عليها الحياة ولولا وجودها لاختلت الحياة القيم أمور كبرى جوامع تقوم عليها حياة الناس لو اختلت لاختلت حياتهم وإذا قامت كملت حياتهم هذه القيم قد تكون حسية وقد تكون معنوية فمن القيم قيمة المال المال قيمة حسية الله عز وجل يقول وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا المال قيمة تقوم عليه الحياة لكن إذا نُضِرَ إليه النظرة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح الله عز وجل جعل في هذا المال ليكون قيمة حقاً هو الزكاة فرضا والصدقة فضلا ونفلا فإذا كان الإنسان يتمتع بالمال فيما أحل الله وينفق منه لوجه الله كان المال قيمة وكان المال تقوم به الحياة بل ويكون خيرا على الإنسان بعد الممات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستضل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة الله أكبر الصدقة الذي تخرجه لله يطفئ عن صاحبه حر القبور فلا يعذب في قبره ويستضل في ظلها يوم القيامة يوم لا ظل هناك إلا ما يجعله الله سبحانه وتعالى هالمال يكون قيمة إذا أخرج منه الإنسان لله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المكترين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا فمن الناس من يكون غنياً بماله في الدنيا غنياً عند لقاء الله ومن الناس من يكون غنياً بماله في الدنيا فقيراً عند لقاء الله الضابط هل أخرج منه لله أو جعله البخل والشح يكنزه ولا يخرج منه لله سبحانه وتعالى من القيم قيمة الجماعة والطاعة لولي الأمر هذه قيمة كبرى تطيب بها الحياة لا تستقيم الحياة إلا بجماعة ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام ولا يستقيم الأمر للإمام إلا بالسمع والطاعة فإذا ظهرت قيمة الجماعة وقيمة السمع والطاعة طابت الحياة ولا أريد أن أبحر بعيدا سأضرب لكم مثالا هذه الدولة دولة الامارات العربية المتحدة قبل أن تتوحد كانت هناك فرقة فلما حصل الاتحاد بفضل الله ثم بحكمة الرجال وحصلت الجماعة قامت الحياة وطابت الحياة والناس يحبون الحياة هنا لأن قيمة الجماعة موجودة الألفة والمحبة بين الناس لا أقول بين المواطنين بين الناس في الإمارات ظاهرة بادية الجميع يحترم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا والسمع والطاعة وأصله حب بين ولي الأمر والرعية متبادل موجود من أظهر المبادع في الإمارات ما نراه من الحب والتقدير بين الراعي والرعية نجد الحب باديا من ولاة الأمر للناس وتقديرهم للناس من الصغار والكبار ونحن نرى الصور الرائعة في هذا الباب والحب من الناس للراعي ظاهر وبادي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم لا يزال الخير في البلاد ما قامت المحبة بين الراعي والرعية ودع الراعي للرعية ودعت الرعية للرعي وتلك والله قيمة من أعظم القيم والله لو بذل الإنسان جهده وماله وكل ما يملك ليحافظ عليها لما كان ذلك في خسره بل هو والله الربح العظيم الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمر لأن هذه الطاعة قيمة للحياة ليس من أجل تبجيل ولاة الأمر كما يريد الفاسدون أن ينفروا من الطاعة بهذه الترهات وإنما لأن الطاعة لولي الأمر قيمة تقوم عليها الحياة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها قيمة عليا ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها وأوصي أهل البيوت جميعا أن يربوا الذرية على هذه القيمة فإن للدول أعداء وحسادا وكلما عظمت النعمة في البلد كثر حسادها ولربما لبس بعضهم لبوس الدين وأنه ينطلق من الدين ووالله لا ينطلق إلا من حسد دفين فنفر من القيم كقيمة السمع والطاعة ينبغي على أهل البيوت وهذا من الواجب على الوالدين أن تربى الذرية على قيمة السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وعلى قيمة المحافظة على الجماعة من القيم الكبرى التي تقوم عليها الحياة قيمة العدل فلن تقوم الحياة ولن تطيب الحياة إلا بالعدل والعلماء يقولون العدل قيمة مطلقة ما معنى قيمة مطلقة؟ يعني لا تستثن منه أحدا العدل واجب على كل أحد لكل أحد العدل واجب على كل أحد فمن عامل إنساناً أو حكم عليه يجب عليه أن يعدل لكل أحد المسلم والكافر المحب والمبغض يجب أن تقيم العدل له العدل قيمة مطلقة ثم تأتي درجة أعلى وهي الفضل والعدل كما تعلمون معاشر الإخوة هو إعطاء كل ذي حق حقه ليس العدل المساواة دائما المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما فالمساواة بين المتساويين عدل ولكن المساواة بين المختلفين ظلم وأضرب لكم مثالا أضرب بمثالي المثال الأول لطيف لو أن إنسانا عنده ولدان أحدهما قليل الأكل يكفيه ربع رغيف والآخر كثير العدل يحتاج ثلاثة أرغفة لو ساوى بينهما لظلم إن أعطى هذا نصفا وهذا نصفا ظلم هذا المسكين الذي لا يشبعه إلا ثلاثة أرغفة ولو أعطى هذا ثلاثاً وهذا ثلاثاً لكان فيه إعطاء هذا الذي لا يحتاج إلى النصف لا يحتاج إلى الزيادة على النصف ظل أيضاً أنت في بيتك عندك أولاد فيه طفل ما دخل المدرسة وشاب دخل الجامعة هل العدل أن تساوي بين الشاب الذي دخل الجامعة والطفل الذي ما دخل المدرسة لا والله ليس بعدل لا في ميزان النظام ولا في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل وإنما العدل أن تعطي كل ذي حق حقه هذا هو العدل وهو القيمة المطلقة ثم تأتي قيمة أعلى وهي الإحسان والإحسان فضل يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان مرتب فوق العدل وهي أن تزيد في الحق الذي عليك وأن تنقص في الحق الذي لك إذا عملت الناس سيقول لك حق على الناس وللناس عليك حقوق وابدأ بزوجتك لك عليها حق ولها عليك حق الإحسان في مطالبتك بحقك انزل وفي إعطائك حقها زد ففي حقك أنت تنقص تعفو تتجاوز تغضو الطرف وفي حق غيرك تكمل أو تزيد هذا هو الإحسان وهو قيمة عليا في ديننا لا تجدها إلا في الإسلام من القيم التي تقوم عليها الحياة وأنا فقط أضرب أمثلة ليعلم ما وراءها قيمة الأمن الأمن قيمة من أعلى قيم الحياة والله لا حياة مع الخوف والله لا حياة مع الخوف الحياة الطيبة الكريمة في الأمن من أمن عاش أقام دينه وأقام حياته ولذلك امتنى الله عز وجل بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الإنسان مع الخوف مسلوب الإرادة الإنسان مع الخوف مسلوب الكرامة لا يمكن له أن يعيش ولذلك يا إخوة إذا أنعم الله على أهل بلد بالأمن فليتعاونوا على حفظه وليس الأمن مسؤولية الحاكم فقط ولا مسؤولية رجال الأمن بل الأمن مسؤولية الجميع نبدأ بطلاب العلم طلاب العلم أمنة للبلد إن كانوا على استقامة صحيحة وعلم صحيح العلم يطرد الجهل والإنسان لا بد أن يتلقى فإما أن يجد خيراً فيتلقى خيراً فيقبل الخير وإما أن لا يجد خيراً فلا يتلقى إلا زبالات الأفكار والشر فطلاب العلم الذين على استقامة على التوحيد والسنة أمنة للبلاد يعلمون الناس القيم الصحيحة والمبادئ الصحيحة والأصول الصحيحة التي تدفع الشرور إنما نخشى على بلادنا والإمارات بلادي وإن كنت ضيفا فيها نخشى أن يتخطف شبابنا من أرضنا من قيمنا من مبادئنا إما إلى قيم لا تصلح لنا وإما إلى أمور تنسب إلى الدين زورا وبهتانا من إرهاب وتحريض على الفتن وتحريض على الإخلال بالأمن ونحو ذلك والأمنة لشبابنا في نشر العلم على الخطباء أمانة عظيمة على اللجانة التي تقوم بإعداد الخطبة أمانة عظيمة أن يؤصل الأصول الشرعية التي تحفظ الأمن وتحفظ هيبة الحاكم وتحفظ السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله ليحفظ أمن البلاد على المدرسين مسئولية عظيمة في غرس القيم التي تحافظ على قوة المجتمع وعلى مكتسبات المجتمع وهكذا كل أحد عليه مسؤولية عظيمة في المحافظة على الأمن ثم والله من رأى ما يخل بالأمن وجب عليه أن يسهم في رده عن البلاد من ذلك الشائعات لا يجوز يا إخوة نشر الشائعات الآن للأسف الهاتف في أيدي الناس جميعا أول ما تصل شائعة مباشرة ينشرها الله المستعان لا حول ولا انظر ماذا يفعل يا أخي لو كانت حقا وتنشر القلق وتضعضع الأمن لا يجوز نشرها فكيف وهي شائعات وأغلبها مكذوب كم من صور زوروها تبين أنها قبل سنوات أو في أماكن بعيدة لو رأى الإنسان شخصا يحاول أن يتخطف الشباب ويأخذهم إلى أماكن سرية وإلى استراحات بعيدة وإلى أماكن مغلقة يعلم أن هناك من الشر ما الله به علي صاحب الحق واضح مثل الشمس أما صاحب الشر فتجده يذهب عن ويبحث عن الدهاليس فإذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة يسعى إلى تنبيه المسؤولين والجهة المسؤولة عن هذا الأمر إلى هذه القضية إذا رأى حول بيته أو نحو ذلك يجب المحافظة على هذه القيمة العظمى قيمة الأمن أما الآداب فالآداب هي الأصول العامة التي تحكم التعامل بين الناس الأدب يكون في التعامل بين الناس والآداب إنما نقصد بها الأصول العامة وليس مفردات الآداب فإن مفردات الآداب لا تتناهى وقد ذكر أهل العلم أن أصول الآداب في أحاديث أربعة من حققها حقق الآداب وهي يا أخوة إذا سمعناها والله العظيم في غاية الكمال ولا توجد إلا في الإسلام أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أصل في الأدب في تعاملك مع أخيك إياك والحسد إياك أن تحسده على نعمة هو فيها سواء تمنيت أن تنتقل إليك أو تمنيت أن تزول عن أخيك الأدب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وذلك يقول العلماء الناس في هذا الأدب على مراتب فمن الناس من يحب لأخيه الشر ويكره له الخير إن سمع أن خيرا أصاب أخاه أصابه الغم والهم وإن سمع أن شرا أصاب أخاه أصابه السرور والفرح وهذا أخبط الناس ومن الناس من لا يحب الشر لأخيه ولا يحب الخير لأخيه لا يحب الخير لأخيه ولكنه في نفس الوقت لا يحب الشر لأخيه هذا أحسن من الأول لكنه لا يزال ساقطاً عن مرتبة الواجب على المسلم الثالث من يحب الخير لأخيه ولكنه دونه لا يحب أن يساويه لا يحب أن يكون له مثله قالوا هذا خير من الأولين لكنه لا زال دون الواجب لا زال آثما والرابع الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه يفرح لأخيه كما يفرح لنفسه ويحب أن ينال الخير أخاك ما يحب أن يناله وهذا هو الذي حقق الواجب والأكمل هو الخامس وهو الذي يحب لأخيه خيراً مما يحب لنفسه وهذا أكمل الناس وهذا لا يعني عدم التنافس في الخير التنافس في الخير مطلوب لكن كل واحد وهو ينافس أخاه يتمنى لأخيه الخير ويتمنى أن ينال خيراً منه وإن كان ينافسه وهذا كمال أين تجده في الناس هؤلاء ندرة في الدنيا ولكنها مرتبة عليا انظروا إلى قيمة هذا الأدب ما أجمله ما أكمله والله لو حققناه لما كان بيننا إلا الحب كيف يبغض بعضنا بعضاً وكل واحد يحب لأخي ما يحب لنفسه أو خيراً مما يحب لنفسه حياهاني أطيبة مليئة بالمودة مليئة بالحب مليئة بالحب بالاحترام مليئة بالتقدير أما الحديث الثاني من أصول الآداب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 وصول في الآداب ما أعظمها أكثر ما يقطع الأواصر بين الناس هذا اللسان إذا أطلق الإنسان لسانه كان أخطر ممن يطلق سلاحه فكم فرق اللسان بين الأحبة سواء كان لسان الإنسان نفسه أو لسان من غيره يسعى فيفرق بين الأحبة أحيانا أنت مع أخيك لا تحاسب على لسانك فتقول كلمة فينفر منك أخوك وأحيانا يأتي إنسان إلى أخيك ويقول فلان قال فيك كذا فلان كنا في مجلس فلان أو كذا ألمح لك فتتقطع أواصر المحبة وذلك أصل الأدب قل خيرا أو سمت فإذا أردت أن تتكلم فكر قبل أن تتكلم يا إخوة يذكر لي بعض الإخوة دائما يقول لماذا يعني ما كانت المشاكل في آبائنا وأجدادنا مثل ما هي المشاكل اليوم ولنضرب مثالا بالطلاق لماذا كنا في الزمان الماضي تمر علينا عشر سنوات عشرون سنة ما سمعنا بطلاق واحد يعني في إطارنا في الحي في ما نسمع بطلاق اليوم نكاد في كل يوم نسمع فلان طلق فلانا فقلت السر أن الأقدمين وأن آباءنا وأجدادنا لا يتكلمون إلا بعد التفكير فهم أهل صمت ويفكر ثم يتكلمون ونحن لا نفكر إلا بعد أن نتكلم الواحد منا يطلق الكلمة ثم بعد أن تخرج الكلمة يبدأ يفكر في عواقبها كم من شخص عند أتفه سبب قال لمرأتي أنت طالك ثم يتصل علينا يا شيخ والله أحبها والله ما أقدر أعي أين هذا الفكر قبل أن تتكلم بعض النساء وهنا ضعيفات عند أدنى سبب طلقني ما فيك خير طلقني إذا طلق. طلقتني وراحت تتصل بالشيوخ أصل الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم والله تسلم كم من إنسان سقط من علياء بسبب أنه تكلم بدون أن يفكر الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم أن تعرض الكلام على فكرك قبل أن يصل إلى لسانك فإن وجدته خيرا تكلمت به وإن وجدته شراً أمسكت عنه فتصمت ولا تتكلّى ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ما أعظمه من أدب جارك الذي اقترب بيته من بيتك هذا الجار الذي اقترب بيته من بيتك وأول الجيران أقربهم إليك بابا يعني لو كان بجوارك بيتان أحدهما الباب في طرف السور وبابك في طرف سورك هذا والآخر بابه بجوار بابك في طرف سوره هذا, هذا الجار الأول وذاك الجار الثاني أقربهما إليك بابا أولاهما ببرك وذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يكون عندها الشيء لا يكفي إلا لجار واحد ولها جاران أحدهما بابه نائم والآخر قريم فقال إلى أقربهما منك بابا ثم إلى ماذا ينتهي الجوار بعض قالوا إلى أربعين في أربعين أربعون بيتاً في أربعين بيتاً بعض أهل العلم قالوا من يجتمعون في المسجد عادةً هم الجيران الذين يصلون في مسجد واحد هم الجيران فإذا كانوا يصلون في هذا المسجد فهم جيران فيه مسجد آخر يجتمعون فيه فهم جيران لكن التحقيق في المسألة أن المسألة ترجع إلى العرف فمن عد في العرف جاراً فهو جار لأنه ليس في الشرع ضابط يضبط الجار البعيد وكلهم له حق لكن كلما اقترب منك جارك كلما عظم حقه وحق الجاري ضابطه أن توصل له الخير وأن تمنع منه الشر أن توصل له الخير فيصله خيرك وأن تمنع عنه الشر فلا يصله أذاك وذلك في بعض روايات الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره وهذه الاديه كلها ممنوعه ابدا بالنظر الاديه بالنظر بان تنظر الى بيت جارك وتنظر من الذي دخل ومن الذي خرج وهذه قيمة كانت معروفه حتى في الجاهليه عن يقول وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها إذا رأيت امرأة جارك إياك أن تتبعها نظرك بعض الناس الله المستعان يذكر حتى ماذا تلبس في رجلها أعز الله السامعي أعوذ بالله ما هذه الدناء ثم أصعد في الأذية كفها عن جارك أذية الماء الذي يتسرب أذية السيارة التي تقف أمام الباك قل ما شئت اليوم للأسف يا إخوة هذه هذا الأصل في الأدب تآكل كثيرا أصبح الجيران لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يعيشون متقاربين ولكنهم في الحقيقة غرباء لو جئت إلى الحي وأوقفت رجلا وقلت أين بيت فلان قال فلان ما أظن عندنا في الحي وهو بجوار بيته إذا كنا لا نعرف جيراننا فكيف نؤدي حقوقهم وهذا الأدب لكل جار حتى الجار الكافر غير المسلم له هذا الأدب وينبغي أن يكرم بحسبه ثم الجار المسلم البعيد ثم الجار المسلم القريب هذا لكل أحد ومن كان يؤمن بالله, فلي... بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه انتبه يا إخوة العلماء يقولون الضيف نوعات الضيف الأول قادم من خارج البلد طبعا البلد ليس المقصود, ليس المقصود الدولة وإنما هو غريب في المنطقة التي جاء فيها هذا النوع الأول وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم يجب أن يكرم وأن يعطى جائزته يوما وليلة قال العلماء أن يسكن يوما وليلة ويغدى ويعشى ما ذكروا الفطور؟ أن يسكن يوما وليلا ويغدى ويعشى قال العلماء وأكمل ذلك أن تسكنه في بيتك وإذا ضاق الأمر عليك فلا حرج أن تسكنه في فندق على حسابك وهذا واجب على الصحيح سواء في القرى أو في المدن المسألة فيها خلاف بالنسبة للمدن لكن الراجح أنه واجب للضيف إذا نزل بك في المدن إذا نزل بك لأن الناس كثير يجب حقه عليك أما إذا لم ينزل بك لا يجب حقه عليك أما في القرى فإذا رأيت غريبا وجب حقه عليك ثم ما زاد عن اليوم والليلة فهو كرم صدقة يعني فضل الآن الله المستعان كثر البخل في الناس يعني مما ذكروا العلماء أن إكرام الضيف أول ما يبدأ يبدأ ببشاشة الوجه أنه إذا قدم رأى أنك تفرح بقدومه ولو كان عندك ظرف الآن بعض الناس أول ما يرى الضيف كان مصيبة نزلت عليه وربما حوقه قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ينافي الواجب في إكرام الضيف قال العلماء من إكرام الضيف أن تسارع بإحضار تكرمته وذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة في صورة ثلاثة رجال لما دخلوا عليه راغا ما معنى راغا ذهب خفية سريعة ذهب خفية حتى لا يمنعه وذهب سريعا حتى لا يستبطئه لأن الضيف لو جاء وتركته رحت يقع في نفسه شيء فهو ذهب سريعا وخفية وماذا فعل جاءهم بعجل سمين حنيف وقربه إليه هنا فائدة قال العلماء يجوز إكرام الضيف بما عند الإنسان ولو كان زائداً عما يأكله بشرط ألا يعقب ذلك إسراف يعني بعض الناس يقول هل يجوز لو جاءني ضيف واحد أذبح له ذبيحة نقول نعم يجوز بشرطي الشرط الأول أن يكون ذلك عندك يعني عندك في مالك أو عندك الذبيحة تذبحها لا تتكلف نهينا عن التكلف للضيف والشرط الثاني أن يعقب ذلك إسراف قلت ونزيد اليوم لما به الناس شرطا ثالثا وهو أن يكون ذلك خيالا اليوم بعض الناس الله المستعان يأتيه ضيفا ونعم يقدم له شيئا عظيما لكن صوره وصور الضيف صور الضيف وهو ياكل وينشر مباشرة على مستوى العالم هذا أولا ليس فيه إكرام للضيف وثانيا خيلا وهذا ممنوع فإبراهيم عليه السلام جاء بعجل ومعروف أن ثلاثة من البشر لا يقلون عجلا فهذا من الاكرام وجائز بالشرطين المذكورين والشرط الثالث الذي زدناه على ذلك وأما الضيف الآخر فهو الضيف من البلد الضيف الذي يأتيك من جيرانك من أقاربك من البلد وهو ضيف وإكرامه أدب وهو من إطعام الطعام نعم ليس بواجب ليس بواجب أن تطعمه مثل الضيف الأول لكن لا شك أنه إكرام ولا شك أنه مكرمة ولا شك أنه أدب ولا شك أنه عرف طيب ويدخل في إطعام الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفة أنا لا أحسب الوقت كما يعني ترى المتكلم ما يحس بالوقت ما هو مثل السامع السامع يمل والمتكلم يظن انه ما شاء الله باسط الناس <تصفيقا> الله يزاكم خير ف... ماذا كنت أقول؟ <تصفيقا> <تصفيقا> نعم نحن نتكلم عن اكرام الضيف اذا كان من, من اهل البلد وانه من العادات من إطعام الط... النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ما أعظمها قالوا لمن هي يا رسول الله قال لمن ألان الكلام كان كلامه طيب سان طيب وأطعم الطعام إطعم الطعام من أفضل القربات من أفضل الآداب وأس... وأحسن الدولة الإمارات وفقها الله في المبادرة العظيمة في مشروع إطعام الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نية هذه الصفات الأربعة لمن يستحق تلك الغرفة فمن أرادها فهذا المهر الانكلامك وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلي بالليل والناس نية فهذا من هذا الأدب العظيم أنا أختصر وإلا في الأمور واسعة وأستطيع أن أبحر فيها لكن لا أريد أن أطيل الحديث الثالث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب, قال قال لا تغضب وجاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فخرج ثم رجع يريد فائدة جديدة قال أوصني قال لا تغضب فخرج ثم رجع قال أوصني قال لا تغضب وتكرار هذه الوصية يدل على عظامها وعظم شأنها وهذا أصل في الأدب ألا تغضب ومعنى لا تغضب على التحقيق درب نفسك على الحلم أن تكون حليما والحلم صفة تكتسب بعض الناس تقول يقال يا أخي أنا سويان غضوب تستطيع أن تدرب نفسك حتى تصبح حليما إنما الحلم بالتحل درب نفسك على أن تغضب ستقل درجة الغضب عندك فإن لم تملك نفسك فلا تصدر قرارا ولا كلاما وأنت غاضب بعض السلف قال جملة جميلة قال إنما غضبي عند حذائي إذا غضبت لبستها وخرجت ما معنى هذه الجملة يقول أنا إنسان أغضب لكن غضبي عند حذائي مجرد ما أغضب لبست حذائي وخرجت من البيت حتى لا ينفذ الغضب ولو أن الإنسان فعل هذا لعاش حياة طيبة كم كسر الغضب من بيوت طيبة وكم أدى إلى ندم بل بعض العرب يقولون لا يندم إلا غضوب لا يندم إلا غضوب الإنسان الغضوب كثيرا ندم وذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب الحديث الأخير ولا أحب أن أطير هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا أصل في الأدب من حسن إسلام المرء يعني من الدين يا إخوة أن يترك الإنسان ما لا يعنيه ما الذي لا يعني الإنسان قال العلماء أمرا الذي لا ينفعه والذي ليس مطلوبا منه الذي لا ينفعك لا يعنيك أمر لا يعود عليك بالنفع لماذا تعلق نفسك به والذي ليس مطلوبا منك احمد الله أنه لم يطلب منك بعض الناس يريد أن يكون حاكما مع الحاكم ويريد أن يكون رجل الأمن مع رجال الأمن لا أعني أن يعاونهم وإنما أن يشاركهم لم تكلف بما كلف به الحاكم فمن حسن إسلامك أن تتركه ما لم تكلف به مع دعائك لمن كلف بالأمر أن يوفق الله ويسد والنصيحة إن كان هناك أمر يحتاج إلى نصيحة لكن بالأسلوب الشرعي النصيحة لا تقال للناس جميعا بطريقة واحدة أنت عندما تنصح ابنك لا تنصحه كما تنصح أباك فكيف بالحاكم؟ الذي يجب أن يحافظ على هيبته المحافظة على هيبة الحاكم أصل من أصول الشرع لكن النصيحة مطلوبة بالطريقة الصحيحة ولكن لا تعلق قلبك بما لم يطلب منك حتى في الوظيفة في مجال الوظيفة بعض الناس كل تفكيره ليس في أن يحسن في ما هو مطلوب منه وإنما هذا المدير هذا مقصر، هذا مطلوب منه كذا، هذا يفعل، وهذا يفعل، طيب ماذا تفعل؟ من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه، آداب، في قمة الآداب، هي أصول جامعة، ولو أردنا أن نفصلها وأن نفرعها، لوجدنا لو آدابا كثيرة تطيب بها الحياة، لكني أردت في هذا المجلس الطيب، وفي هذا اللقاء الطيب، أن أطرح أصولاً تذكر بما وراءها وتبعث النفوس على البحث في القيم من الداخل أن نعود إلى القيم الصحيحة وأن نبتعد عن الاستيراد الذي لا ينفع القيم التي تنبع من الداخل في قرآننا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في تاريخ أمتنا في تاريخ بلادنا قيم عظيمة فأدعو نفسي وإخواني جميعا إلى التربية على هذه القيم وإلى تربية الأبناء على هذه القيم وإلى غرس هذه القيم في <تصفيق> زعل حتى المقربون <تصفيق> الظاهر عندهم هناك تحكم يرفعون الصوت يعني أنك خلاص طولت هذا من الأدب التربية على القيم وغرس القيم يضمن استمرار الخير في البلد فالله الله أيها الإخوة لعلي أختم بنقطة والله هي من تجربة ما في صوت حتى الصوت قطعته والله شيخ احمد تراني صوتي يوصل في ما احتاج الحمد لله الاخوه, الاخوة في, في في مسجد قباء اذا جيت اخطب يرخون الصوت أخ... بنختم بسعد بسم الله <تصفيق> بارق على الشيخ ما... <تصفيق> خلاص عبني عبني خلاص بختم أقول بارك الله فيكم الصوت الله عالي أقول يعني هناك نقطة نعيشها اليوم وهي حرص الآباء والأمهات على تعليم الأبناء على مستوى معين من التعليم كالمدارس الأجنبية ونحو ذلك الإشكال أنهم مع هذا يغفلون عن تربية الأبناء على الدين وعلى القيم وعلى المبادئ فينشأ الطفل أو الشاب لا يعرف العربية يعني مرة في الجامعة جاءنا شاب سعودي يريد أن يدخل شعبة تعليم اللغة العربية ما يعرف يتكلم العربية لأنه درس في مدارس أجنبية فسار لسانه أجنبيا فأنا لا أعترض على تعليم الأبناء على مستوى معين يراه الأباء والأمهات لكن أعترض على مسألة الغفلة عن التربية على القيم والمبادئ ومن قبل ذلك على الدين يعجبني بعض الناس في الإمارات وأنا أعرف هذا من قريب أنه مع تدريس ابنائه في المدارس التي على مستوى معين يحرص على أن يحفظ أبنائه القرآن وهذا شيء جميل جدا يقوم اللسان ويحافظ على اللغة ويربط الإنسان ببلده فأرجو من كل من يسمعني أن يحرص مهما كان مستوى تعليم أبنائه على أن يربطهم بدينهم وبالقيم وبالمبادئ وأن يغرس ذلك فيهم وأن يحرص على تعليمهم ولو أن يأتيهم بمعلم يستطيع أن يقوم بهذا الدور أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفق رئيس الدولة إلى ما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى وأن يلهمه من أمره رشدا أسأل الله عز وجل أن يوفق نائب رئيس الدولة وولي عهده إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلهما رحمة على الرعية وأن يزيدهما رفقا وحكمة كما أسأل الله عز وجل أن يوفق حكام الإمارات أجمعين وأولياء عهدهم إلى ما يحب ويرضى اللهم زد حكام الإمارات رفقاً وحباً وحكمة اللهم وازد من في الامارات الفته ومحبه وازد جماعه الامارات قوه ولحمه يا رب العالمين اللهم انا نعيذ بك دوله الامارات من شر كل حاسد وحاقد اللهم انا نعيذ بك دوله الامارات من شر كل حاسد وحاقد اللهم انا نعيذ بك دوله الامارات من شر كل حاسد وحاقد اللهم احفظ خيرها وزد خيرها وبارك لها واجعل يا ربنا الخير والبركة فيها اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه أن تجعلنا ممن تأدب بالآداب فأرضيت عنه اللهم يا ربنا يا حيُّ يا قيُّوب نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المسابقين إلى الخيرات اللهم يا ربنا كما أكرمتنا بإدراك شهر رمضان أعِنَّا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وتقبَّل منا واجعلنا من عبادك الفائزين هذا ما تيسَّر طرحه وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم